هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمن ان لهم الذكر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 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلو على الله إني آتيكم. لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أنتَ رَقُو مِنْ جَنَّتِ وَعُلُونٌ وَزُوْعٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ قَوْمًا وَبَنَجَيْنَا بَنِينَ إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُصْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالِمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي تَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِين فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِلْمٌ مَا خَلَقْنَا إِلَّا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ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 تغلي الحميم خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم خذوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون